ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م و ا ل ذ ي ن يؤتون ما آتوا ما ق ل و و ب ه م ج ل ة أنهم إ ل ى ر ب ه م ر ا د ع و و ن أ ل ئ ك ي س ا ر ع و ن في ا ل خ ي ر ا ت و ه م ل ه ا سابقون لا نكلف ن ف س ا إلا و س ع ه ا و ل د ي ن ا ك ت ا ب ينطق ب ا ل ح ق وهم لا ي ظ ل م و ن ب ل ق ل و ب ه م في غمرة من ه ذ ا و ل ه م م أ ع ا ل دون ذ ل ك ولهم ا م ي ه م و س ف ي ه م ب ا ل ع ذ ا ب إذا هم ي ج و ن للعلوم ا ت ي إنكم م ا ل ا تنصرون قد كانت آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم على ا ع ق ا بكم تنكصون لا تجأروا اليوم تجأروا إنكم موسوعه النابلسي ت م تنكصون ر ن به للعلوم يدبر الاسلاميه ج أم شركه الهدى ش م ك ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ر ه و أ ك ث ر ه م للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات و ا ل أ ر ض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 وإنك و ل ت د ع ه موسوعه إلى صراط ت ق ي م النابلسي ذ ي ل يؤمنون ا للعلوم ن ا ا ط ل ا ك ب و وإن ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن ي ه شركه الهدى شركه د ع و ي ولو ر ح م ن ا ه م و ك ش ف ن ا ما ب ه م من ض ر و ن اجتماعي من ضر ل ل ج و ا في طغيانهم, طغيانهم يعمهون ولقد أ خ ذ ن ا ه م بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون م و س و ن و ا ل ر ب ه م وما ي ت ض ر ع و و ن ل و ر ح م ن الاسلاميه ه م من ضر لنجوا لنجوا في ي ط غ ا ن ه ع م ل ق د أ خ ذ ن ا ه م ب الدكتور محمد راتب ا ل ن ض ب ل س ي حتى إ ذ ا فتحنا عليهم باباً ذا, عذاب شديد بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvقرآن.com لكم من التلاوة هذه